شيعات علينا يصبر لكن الماتم اي جو اي صاوبك مين هو يتقال بس شعات علينا يصبر لك الماء بس شعات عليك بس شعات عليه بس لك الماء بس شعات علي حيزمت يا ابو البضعه الله ما الله ماجور ما ماجور ما حبيبي باشيعت علي حيزمت يا ابو البضعه ويل ام تقر اذا مات القلم خالت يكتب الدمعه اذا القلم خالت يكتب الدمعه محبتكم كرامو بتجري وياي بس شعب بس شعب علي لك المات صيح بس شعب علي ما شاء الله علي نصبع لك بس شعب علي حيزنك يا ابو للشاعر السيد عبد الخالق المحنه باشيعت علي حي زنقت يا ابو البضعه ويل امه تقرر ما اتم اكبوده اذا ما لا يا تجري ويده بس علينا سؤالك يا أحبتكم يا هادين بدت ميني ظليع جامرات مآسين ما هم نل عذوليش ما حذل بينا والله ما هم العذول ايش معذل هي الحبكم سفيننا وي الركاب يسلم والله يا الحبكم سفيننا وي الركاب بس شيعه بس بس هاجي هاجي عامر بخدمتك حبيبي بارك الله فيك معجوب تولا بمحبتكم يا هادينا يا ها عجامرد معشينه والله ما همنا عذول ليش ما عذ قلبينا وي اي ما همنا عذول يسلم والله يلحبكم سفينة ويركاب بس شيعة بس شيعة علي بس فور علي بس يلزم يديك علي ان شاء الله دنيا وآخرة سفينك نور حبكم و اي ربي يفرح شيلة شيلة شيلة شيلة سفينه نور حبكم و ربي يفرح وما تخلف ع انها ما يربح هتفنا يا علي واحنا على الماذب هتفنا هتفن هتفن يا علي على المال تهتفوا لا هتفنا يا علي علي هيهات ما يمدم والله ولي عشق علي هيهات بس علي بس شيعت علي بس, شي بس شيعت علي بس لذريه الزهراء السيد عبد الخالق محمد يا شفينت نور روح شفينت نور روح شفينت نور وحظكم ويا قبلكم وين ركاب يفرح ومعالومي تخلف عنها ما يربح هتفنا يا علي وحنا وحنا على القلب ما تبخل على الحجة هدافنا يا علي على المنبع ويلي عشك علي هاي هات ما يندم هلا ويلي عشك علي بس شيعة علي بس شيعة علي بس ما شاء الله بس فدو أروح لك إن شاء الله أفتخر بيك عمي ما نيخلف وسيتك يا النبي عامي ما نخلف وسيتك يا النبي نعاهد بايعنا علي ويبقى رغم انفل ضلاله فات وتي الهاقد رغم انفل ضلاله فات وتي الهاقد والله نتهف يا عالم وعالم موتني Nih tif ya علي Wa' al mat nid Bashi' at Ali Bashi' at ما خلف وصيتك يا النبي انعاهي ماني خلف وصيتك يا النبي انعاهي با علي ويبقى فات الحاق الحق عمي في الظلام فات وقتي نهتف يا علي حي موت نهتف يا علي بس علي بس علي, علي اصغر اهل البيت بس علي اصغر اهل البيت اي عم لد لا مان شيعه ملك كربله لا نسيناها خملت بضمير يجروا وحشناك لجل حسين انا كل اروح بعنا لجل حسين انا كل الله بيرضا او صحاني ابغي غير رب السيجاد ما نيرحم او سي احنا نبغي رب السجا ادم بس يعت عليه بس عليه الصلاه عليه ما عيني بس عليه عليه الصلاه عليه ما عمي واسي انا بتول الليل بي الحشرت اشفع واسي انا بتول بي الحشرت اشفع نيلتم على السدرو نيهمل المدمع نردم على الصدور ونحمل المدى وين حشمك يا غايب لأشمات الطلق وين حشمك يا Taha Zina Juruha Shof Teakmark Taha Zina Juruha Shof Teakmark Bashi al-Halibas Bashi al-Halibas Bashi al فدوه فدوه الهلونه لي الصبر لك العمر واش انا بتولل <تصفيق> بالحشورت <تصفيق> اشفا واش انا بتولل بالحشورت اشفا لطم على الصدور نهمل المدمع عين لطم على الصدور نهمل وين حشمان يا غايب لي هش مات المتادين الجروح شافتك مرة هم ايتادين الجروح شافتك بس شي عليك